إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور يبصنا ومن سيات أعمالنا ما يجي الله فهو المهدد وما يطيل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله محمد رسول الله من سلكه فذهب بجنات نعيم من عدن ويا من نويا صارم في سواء الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالم إنك عميل أما بعد فإن كتاب الله وخير الهديات محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدداتك وكل محددات بداعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيش نفر موزي صلى الله عليه وسلم يقول من بلوغ مراب الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن وعن ام عطيه رضي الله, الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد القدره والصفرة بعد الطهر شيئا روى البخاري وابن ودن له ام عطيه رضي الله يغارس اندفر ميت امه قدر التفصيل بس تفصيل بعد ما ذكرت قد اجتمعوا بعد ان زرت كل اخينا بريمه باردويبا بينه حسابي ومالونه ذكرت القدره بضم الكافي مفردات الحديث القدره نفسك هي اللون الأحمر الذي يظلم نحو السواد جمعه كدر يعني رنج السول أقل رولة رشية شبكاتن بلايك سوريا أوائز عساب مانا لكي وبعجبيش الصفرة عجبي ديناسا بني ديناوي هي اللون الأحمر سوريا كالرولة سبياسي بكاتن رولة سبياسي بكاتن هو أحمر غير قان يكون بلون الذهب وقرنجي زرع يعني هو حسابي لو ان ذكر شيئا اي حيضا تقعد به المراه على الصلاه ونحو من العبادات لكنه عيد حسابك لو ان ذكر حساب حيضي لو مكه كاخر نجي نجي لك يان او شاوشه وينويش الطول بضم الطاء وسكون انقطاع خروج دم الحيض طول او يا طاب مولوي خني ما يؤخذ من الحديث او المدية في الماء الذي ينزل من فرج المرأة بعد الطهري او اوي الكواه لا عورتي اظدرتي بعد الطوري مثل الماء جوازي بس او خاتم بعد الطوري ان الحيض لا يعتبر حيض ولو كانت ذي الكدره والصفره المكتسبة من الدم او اوي درثي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 فانه يعتبر ايضا بلا اما اذا كانت نزول هذه القط ا جاءت قطوس لما لوقتي حيض وعادت فانه يعتبر ايضا لانه دمه في وقته لانه الا انهم بما بلا ما كانت حيضي وداله دي, دي. دي هذا الحديث وامثاله له حكم الربعه أو حديث عن رأسه ومعطيه بعد ذكاة بل أن يخطني رفعه تقول لأي قولة بازيس كيف حكم الشرعية لأن الصحابية حالة نساء الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقول الصحابة في رؤية ولا هوا الأمر بسي حالته الشيوازي أفتتاني هوا الأمر لزمن يغمر صلى الله عليه وسلم وجوده عنده وإقراره لهنا يقول لك كيف هو أو يغمر بيتاً هو وقاعدة جنسول إسمانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجه بيعملك الحوادث اللي عمليت وآخر ثورة جديدة كندي أكثر. بينزلكوز. سالم. في دليل على أن تغيير الدم إلى لون آخر لا يشكك به ما دام في زمني ووقته. دليل الأوش بالجيه كقراني نبي جمان اللي هم ما دام في ما دام على في ما رأت الدم من رأت الدم في أيام عادتها هل يقول لك كانت لبيني لو بيني لوقتي خويتي لو لوقتي عادة خيرتي صفرة أو قدرة فهو حير أقول لك زرداتي تشي ببيني رشاتي الشي ببيني أو دواه خينة دواه وان وإن رأت بعد أيام حيضتها برام لبهاش كاتي باقبولة وي أو وقت البيني نص عليه أحمد لم تعدد به حسابي نبو إلاكي كحيظة وهو مذهب الثوري ومالك واشتاد لأن أم عطية قالت كنا لا لا يعني حساب ما لولو لك في لا حيض بي كما أقول لكاتي خير بو لكاتي عالي بو هو أقول لكاتي عالي باقبو نوي بي هال آوة جديدة كالفنقاتي الرشاتي تلاب يعني الزلدات تلاب حسابي بك عن يقول رضي الله تعالى عنه لك ان يكون يقول لك ان يكون يقول لك ان يكون يقول لك ان يكون يقول لك ان يكون يقول لك ان يكون يكون يقول لك ان يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون لم يؤاكلها نانيا لجلد أخواته. ماذا قال غورفشي؟ نانيا لودبرت. كأنه دول الرجال الصياح حيوانه يعني كان له بيضة والنابلة جم فقال النبي صادرا بيغمبر فروين نخيل إيمانينا. اسمعوا كل شيء. هم أشتكى لجلبكن هم أشتك إلا النكاح. يعني, يعني, يعني إلا الجماع عند غورفشي. اليهود ابناء يعقوب. ويسمون العبراني والإسرائيليين. لا قال النبي عليه الصلاه والسلام ليش قالوا ابراهيم يه نسبة إلى الى اصباط اسرائيل دينهم اليهوديه لبوس لبوس دارك الاسرائيلي ونبيهم موسى عليه الصلاه والسلام وكتابهم التورات كتاب انزل الله تعالى على نبيه موسى عليه الصلاه والسلام لكن قومه وامته حرفوه من بعد تماما هم دورات توراتهم او جواز لابن فلسطين توراتهم محرفه وانزل حفتان انزل معناه حفتان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 كتاب نزل الله تعالى على نبيه موسى قد لا يزعني لبوه ونبوه ومثقية برامة ومثقية تحديد يعني كتبية يؤكلها الأكل إطال ما يُبع إلى الجوف أو إلى كواديخين أو قرد سواء مبغة أو لا سيكتب ديت بيزوي والمواكلة المشاركة في الأكل بجاري كذلنا خواردن معنى لم يؤكلها أي لم يأكلوا معها بل يعتزلونها لقد يقال, يقال صنع يصنع واصل يقال صنع يصنع أي عمل الشيء والمراد هنا مباشره الرجل إبراهيم دون الفرج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 وَيَكِسَاءٌ قماشك شمشك تستر به العوره وما حولها اعتذال اول بالهمزه المضاعفه وما حولها اوى عورته دوله ما عوراتش وجمع وزرات قوله فأتذر بهذا على الالف ثم فأتذر بهمزتين الاولى للوصل فاول كلمه وهكذا لفظ يجان اصليه تبغي فاعتذر بقول اه لك فاعتذر اه يجان اصليه تايف قال لك يشان يجان زياده ا وواخذ لفظ المزخري على غطا يقال اتذل بالادغام لان يريد في هي الاصليه المنقلبه فيباشرني يقال باثر الرجل زوجه لمباشرة يعني لا لامس بشرتها يعني في استيقب إستيقب كويسا بإنصاق جاي بشرتي بشرته بإستيقب إستيقب كويسا مأخوذ من المشرة وهي ظاهر الجلد يعني ظاهر إستيقب ما يقبل من الحديثين هون تكفر مدين في يكهدانا ياو تسيلي و تجيه يعني ما يقبل من الحديثين الحائض يكب الحائض طاهر بدنها وعرقها وثعبها حائط حائض طاهر بدنها اسمها باكا عارقها باكا اسمها باكا فتجوز مباشرتها هذا يعني إنسان لقلي لي وملامستها دستي لبدا وقيامها بشؤون منزلها إيش خير كالعادة وقلت الا إلا أو أولا لديه عبادة أن بك لا من إعداد الطعام أخواتنا حاضر كردن أخواتنا وحاضر كردن سألين الآن وغير ذلك دو في وجوب مخالفة اليهود الذين لم يؤكلوا المرأة الحائض ويعتزلونها واجب إنسان مخالف. يجوز جزولة كيب الذين لم يؤكلوا المرأة كوان ديانقود نابينان لقر آفتة حائض بخلقتها خوان أخوان زيادة قال يعني. إنه يحل من المرأة الحائض كل شيء إلا الجماع. لا لترى أنا مشتغلة قافتي حاريث بك إلا جماع نبي. فيجوز لزوجها درست لبومير ذكي أن يأمرها. فرمان يبكى. فتلت إزارا. يعني بزعماء قبلة بيبكى يعني بقبلة بيبكى أو سروالا قصيرا أو طويلا. سكشنيك في اللي عند الفيلت بيه ثم يباشرها. دعيش مباصلك في أي مكان من بدنها لهذا الشيناك بي رسم ما دام ذلك بغير مكان الحيض وهو الفرج ما هذا الشيناك بي كواه حيضكاتي حيضكيتي والاستمتاع بالحائض بما فوق السرة ودون الركبة وإنسان أو ملين متعور قلت لأفلت يشي حائض لسر السرة او رديء ودون الركبه سرعنا وك ناوك ودون الركبه تعال ويك باس تك دورك طبعا وانا يزه ويتمشاي اصل ويتمشاي فقط ويتمشاي فقط مكان العوره ما النبي ما بقيت لهون يا بس آه. لا خلاف في اباعتي عند الفقهاء وانما الخلاف فيما دون السره ودون الركبه خلاف كده تدري ناوك شو والان كريم امر باعتزال المعيض فقط وهو مكان الحيض أي الفارد فقط بعد بعتزل النساء بالمعيض فقط أو يتريدون أن نعوك ونازم سير سير هو مو بلاس والحديث يصنع كل شيء كتجرية إيوه مشتق بكا كل شيء إلا النكاح إلا زماع نبي يدل ذلك على إباحة جميع جسد الحياة إلا مو. موضع الأذى الا شدي يا هو اذن مو بين الأديان اليهود يرون يرون المرأة ان الحيض ده الدين اعتقد في فيعزلونها طبعا عزل يعتزل ليه كانوا يعزلونها يب اخوي اخواني دورديختا يعتزلونها ألش. دور لكن لو لا شيء بيسة وثيابها نجسه وزلدي شي بيسة نجسه او أو رأي خاني السيد هذا شي فقد روى إمام أحمد هو مسلم عن انس أن اليهود كانوا إذا حاطت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجانعوها في البيوت أنس يقول لي مالك لجير تهوده فلنه مسلمه إمام مسلم ومحمد رواياتك دية توشي حيض بوايا أو لم يأكلها نانيا لقال لا ولم يجامعوها في البيوت وروا زماعة شان لقال أما النصارى يجمعون بس زماعة يعني متفقين ما الكومونيا نا نا أصلية زي اذنية. لك. لك يعني بعض لوي أمان جوازي برغم لئي دوام لئي دوام فهو اللي فانزان بين الأجناء يقل هناك المقارنة هود وحسابة لا مشابهة ولا مخالفة أما النصارى فلديهم التساهل والتفريط النصراني كان تساهل يانخذيها فإنهم يستحلون جماعها في فرجها أوان استحلالي هو إذا كان كواتو زماعي لقلبكي على ما فيه من الأذى والدنس دجل وضعي بيسة وأزدشة بس قيادي هناك. وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى بيان الجماع في الحيض يوم مفاسده دعاء برونج كاتو كوا ركنو لحيض مفسدكانيش يا. أما الإسلام، الإسلام صلاه فهو الوسط بين الغلوي والجفا. الإسلام لبيني وامين فاطنة طبريت نزيادة رويو نا نك... ليكم كيو. ودين العدل دين عنده مساواة في الأمور كلها لها مكاركال فالحاضر هاء إذا سيا محصورة نجاستها فيفرجها فقط أويك وأزيت نلا إنس إنساني أزيد بس فرجتي بس أورتيتي فهذا هو المحرم أويك حرامة قال قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعتزل النساء من بالمحيض فعتزل النساء في المحيض يعني دول كانوا نوافذ بس لكاتي حيض وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إصنعوا كل شيء إلى النكاح هموش يكون إلا زماع نبي ولسلني أبو داوداتي حكين كري حزام أن حكين حزام قال يا رسول الله ما حل لي من إمرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار لسلني أبو داوداتي حكين كري حزام دفع مثل بيغمبري أنقوة الله عليه وسلم أي بيغمبري أخوة تشلق لهم من زائزة لقال خزام بكم لكاتي حيض فرموي لك ما فوق الإزار إزار لا يعني اي كذلك سروي معناه هو نيل الخوارج يعني قصدي هو غالبا الانسان لا سروي استماعتك كم يخوارج فلما من يستمتع فليستمتع وجاء في البخاري. البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر فيباشرني وأنا حارق ومعناه يلصق بشرط بشرتيه لما خارج هذه العائشة عن ذي في بجيتوا لقومنا لفهموا تجمع بين خواصهم فيمان تذكر فاتزروا كوا باستمال لهم فيباشروني يعني لاشم بارشكي بسم بستكري وأنا حارز ذكاري حيظيش وبهذا بوش هذا فالإسلام ترفع عن الأذى والقدر الذي لم يتحاش عنه النصارى إسلاماتيا أو أذى أرسلادا دا كوا نصرة يكأنه نصرة يكانت يا لكذب خواني ولم يهين المرأة وينزلها منزل السفينة ساقتها بل نوانش أفترض يعني إهانة أنا لكذب بين الرئي والسفينة يكأنه أفترض كتبيا كاليهود وكذولك الذين قال كتابهم المحرف لكتاب محرف إذا اذا كانت المراه ولها سيل ولا سيل سيل يعني خين, خين حيض وكان سيلها دم اخوانك اخواني بو فسبعه ايام تكون في تنظها حظرا او هذا من يتوا فهو كل من مسها يكون هل يقدر شي اذا تبيس وكل من مس في يغسل ثيابه هل يقدر ذلك الشمكيب داش ما كذلك بشكل يتوى ويستحم بماء ده بخوشب شابه آلي وإن معها رجل هل يقدر ذلك كوبي توا فهي في طمتها يكون ديسان يعني هل سنقبيعها ديسان في سبه مشتباتك أما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي يضرب لأمته المثل في العشرة الزوجية كبأغنبطهم كلابو أمته إسلام جوانترين نموززا جوانترين نمونايا لا أولي خيزان داني فيقبل زوجته وهي حائض خيزان يقول ما نزقه لكاتي حيضيشا ويطجع معها طال لكوي لقليه ويدعوها وهي في حال حيضها إلى مضاجعه بلا موقاته وهي لكاتي حيض الجماعي لقلناك إلى مضاجعته ويقريه القرآن في حجنها القران اللي من ترجيل لنا ويقوم به ويمكنه من ترجيل راسه ويقوم من ترجيل راسي به به به دابينا يعني به به به به به به به به به به به به به به به به به به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 رواه الخمسة الصحابة الحاكم مبلغ خطان ورجع بينهما وقفه طبعا أبو داود رواه الترمذي والساعيل ابن ماجو ابن شيخ شقيق البني جذعيب الصغير ضعيفي داعئا كذا فمثلا ابن عم بعض الصحابة قال سيركبي خميرة خسر فرمويتي قوي فرمويتي لابني ضعيفة ماش بقيل في الذي يأتي إمراته أو كسيلكات حيض زماع لجل خيزاني بك قال يتصدق بدينار أو نصف دينار طبعا دينارش قصدي به صار غرامو ب 200 تاع مسقالك زير مسقالك زير, زير. زير نيو مسقال يمسقالك يا نيو مسقال بالان باشارك مسقال يا اختي كان صار غرامو ب 200 صار غرامو بون ديستوبينز بوا اس تاع 100 غرام هاد البنات ماو جال الزكاه ديما زاكيد لو اختي بي غمبري مسقال يبوا لا درجة الحديث باسما كلك الشيخ الباني بالطائف في دانا يا مفردات الحديث بالدينار الدينار نقل الذهب والدينار الإسلامي زينته أربع غرامات وربعين من الذهب سارفين بشتوكين سكتازج باسم كير يأتي امرأة ويجامعها في يعني دخول حائض جمع حيض يقال حاضت المرأة حيضا في حائض والحائض بلا ساء اسم المرأة التي أصابت الحائض أو أفلتكني حائض أو أفلتكتش حائض وإنما تركتها التأنيذ لأن الحيض نصف خاص بالنساء في إزبوناك تأنيذ تأذب البرق بين المذكر والمؤنث ما يخرج من الحديث تحريم الوطن والحائض وقد قال الله تعالى حرام إنسان لقى أخيزاني لكاتي حيض تسمكها ثمت زماعي زم لقى وقت قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من, فأتوهن من حيث أمركم الله فمن حيث أمركم الله يعني كانه أنيهن يبقي في خود قاتلهم الله. إن الذي, إن الذي يجامع زوجته وهي حيا عليه كفالة. تمام في حديث صحتها يعني دائما ماذا تجلس مع سقي؟ حديث سكا صحيح ولا يا؟ أو حكمان اللي واجهيناه؟ يعني صحيح دعنا من حسنه له أو حكم كيتي. إن الذي يجامع زوجته هي الخزاني لكاتي دبي كفارتكيف ذاتك؟ كفارتك, كفارتك. أشلون مسقال ياننيوم مسقال الدسم الوط وط المحرم هنا هو الإيلات اويك وحرام اللي يقول أنا دخولي دخول نك بغيري أما مباهشة الحائضي بلاه بلاه ما يكترير لبعشري في غير الفرج في دخول الفرج فتقدم جواز ودروس الإنسان وحيث عايشة وحيث عايش السارق على ذلك قال شيخ الإسلام وجوب الكفاره في وط الحيض ووفقا القياس فمن كفار لس الحيض قياس لو لم يأتي به النص نص شيء ذلك أن المعاصي التي جاء تحريمها كالوط في الصيام والحرام والحيض تدخلها الكفارة بخلاف المعاصي المحرم جن... جنسها كالظلم والزنا لم يشعر لها الكفارة دلالة على إن شعر صعيد فيه، بل عم نزيد أنا يمكن كفارة معناها، هاش تم دقي أصلاً يبعدنا ما لو خزان يخوي زمانك على رمضان ده في كفارة كيم ده، لفلان دوما وروجده بيتن، يان عبدك يان يان يان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 إيش تشكبك هذا؟ وده يشرع له الكفارة كفارة ده بدل عن ده وزنا. إيه ده يطلع كذب متكرر. ذنب إلى هيك زنا خلاف العلماء هذا في باليت مظلومه في كو في الحي منيه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 يقدق الدكتور ديفيد يتن, يتن اغير دخول اخالي عورتي بياو لا فجاءه اثناء رحيضكاتي عرض هو ادخاله ميكروبات في وقت لا تستطيع الاجزاء ان تقاومه اوذق الميكروبات دسيتا كانت وانا اوديه ازانه مقاومه كا او سان اخوان الولائيه تمتد الالتهابات الى قناتي الرحم قينه ما ضمن ذي قوم دادر قوم قاعدين يوصلوش مشكل بس يشبع خلاف العلماء اختلف العلماء في حكم كفاره الوطء في الحيض فذهب الامام محمد إلى وجوبها على من وطئ في فرج الحائض امامي أحمد يتبكى في يتبكى كوازبه هل يكف ادخال قادر يكفاره كده لكن هي حتجى صحيحه وعليها هي أيضا الكافر أن طاعته، هو دكتشان، دلابد أن سبيا وخير يا، دلابد أنكش خود تسمك إلا بوني بوني شكلنا نخويت، دينار دينارنا نصف دينار على التخير، تحليل داب، أن باقي بخويتي، بقى دينار الشبهي مو، دهيبوني دينار، مخيرة، مخيرة، وهذا بلا إما إلى أن أولاك فرض عليه، سيمام خير نخش فارد ولا عليها نلا سبّيا وكنا سجّدكين. قالت المديق قالت المديق وهو قول العلماء أمصار. وقال ابن كثير وقولهم علماء أمصار عن الدول. وقال ابن كثير فيستغفر الله ذات استغفر استغفرك. أن الذمة البرية برية إلا أن تقوم الحجة بل الذمة أو نافثة. وقال ابن عبد البر المالكي حجه من لم يجب الكفارة أو أنا كداني كفارة لأني السبب تي هو دالين اضطراب الحديث اضطراب حديثك يا وأن يعني ضعف حديثك ذكيا وأن البراءة الأصلية حجة من لم يوجبون من مع عدم صحة الحديث عندهم باش دين ما دم الحديث كم اي ضعيف هي يجي زي الا تلصني إلا بالجنة بالكش ضعيفة إلا يقاوم مقاومة على كرناط وليتو أو كيف بالجنة أما الموجبون أو يوازب يعني خديت رأوا الصحة الحديث كان براسه على صحيح لكنه والنواصاع لاجابه مش رأي لأن الدوس الحديث هاتيا فالحديث قباه إمام أحمد إمام أحمد تقي كل إلى العمل به ده, ده يدل على إيش به فكرة وكمال به عمل به جماعة من لغير قال الباني السند صحيح شيخ الباني ده راسته من المتقدمين والمتأخرين. هو مالك لواني في يشوف أحسو متاخدون متقديم يموي ويانخدين واخرجوا صحاب السنن والبيهقي باستنادي صحيح على سرط البخاري وصحابه الحاكم ووافقه الذهبي ومدقيق العيد والموقي والله واعلم يعني ما زمعه لعلماء تحسينيان خدية اه بل تنبيه <تصفيق> عفوا تنبيه اختلف العلماء في وجه التخير بين الدينار والنصف. علماء كان اختلاف يعني آية مخير بين الدينار يعني الدينار قيلة يا كم الدينار أول الحياض. الدينار بلايات حياض كيسي. <تصفيق> لا أنا ما وش تهادا دا أنت أني. و... آه ونص مدينار لضبط في آخره. لبلاد عايزين بلا كتايا كيبي. ويؤيد هذا أن الدم في أول أيامي أغرضه أشده في إصابة أذائك منه في غيره لبداية أخي نزور للآخرة لبداية دينارة كآخرة أي دينارة أو أي, أي... أنك العلماء كانت وقيل إن التخيل بين الدينار ونصف الدينار دليل دي... اختيار دي... المشارج ظل بين دينارة كني ودينار وقد سوايا كتخيل المسافر بين القصير والإتمام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 دانمي دانمي. دينار يزير تبعي باشا قلمي دانمي فلاينا نمي الدينار قوتي دينار كيف لا يزول المضروب شو لأن الدينار اسم للمضروب يا بيت البر زو فلان خورمان هبو لو وين قوتي ما عدم مضروب يقول مضروب في الفروع أما المشهور من المذهب فيجزئ المضروبه وغير هي قيمتين الاظهري فقط والله أعلم بل عم الله راي مشهور للمذهب امام احمد درا درا دراستا بلان بشرت شي زير, يع المقابل المقابل زير يعني معامل كزيلا فاللور دريسه مقابله كيزيو درا دابا الزيرو الزيرو هادك تعاملي في يدكاه لا كرينو فلوشتن هادك طاريه دبي مقابله كجيل باراكيتن يعني قصدي امام احمد دكانويه او الا راي دوم ري أشهر، هو يعني يستأوى ره، كابراه جراتو، خلاك من باليزي، كابراه خزاني، لقى ديزيم، بس <تصفيق> عندك ده، ما الدولار يورو، باري المين، الدول... بارك أو ده معلق بس أنت قوي بس أنت قوي فا إيه أخو اللي بي ضعيف لا بس مبارو الوقت في الحين أو يوم التأخير يكدمو كلامك هيمون اه هذا بيكرو كلامك هيمون ده أستنا إيه دكتور طبيب أحمد الدادر إدخال القذيب بالفرج أثناء الحيض أجابيو عورتي لناو عورتي أفلت دعنا لكاد حيض او يا كم هو ادخاله مكروبات يقتل هذا المقال لا تستطيع الأجهزة أو الجهاز الذي يلشي لا تعني مقاومة أم كي تمتد الالتهابات إلى قناتي الرحم فتسدها التهابات قناتي قناة الرحم مما يؤدي إلى العقم أو الحمل خارج الرحم يجدوا على يان توشين زوشين أبي أويك يان حمل كيتي لباشا ديت خارج الرحم ما سيخوة مفرزة أخر يقل خلالكانا دوام يمتد الالتهاب الى قناة مجرى البول التهاب دقاته شندلي دقاته مزاي مسكتن فالمسانة فالمسانة فالحالبين فالكلى دقاته شندلي دقاته المسانة دقاته حالب كلة وين يقوموا وكهان دابة كالي لاش مما يسبب امراء الجهاز البولي وا ليلا أتلنشي... قالت وهي مسكتني تيجي تسي شو هذه مسكتني؟ تقل الرغبة الجنسية للمرأة وخاصة عند بداية الطمث رغبتي أو آفة رغبتي كم زنا زنا أصداء نسبي سري شيء ني ولا سليش بينما تصاب المرأة بحالة من الكآبة والضيق، فتكون متقلبة المزاج. أعتقد تشكاوبتك نبيت سيا متقلبة المزاج. هل هذا دعمية أو دعمية راسية ولا لو تي؟ لا حارس يا <تصفيق> تي. أنا. بلى. مزاجنا زوجي لشتنا أو نا أو دعومته. استكاني. هالرجل نوع بابتكاه. يعني استعبدناه لي. إلى غير ذلك من المضار الكثيرة والتي لم يكشف يكشف عنها حتى الآن. اثنى داعيه الاشكال المجال بنيه خلفتين و اما عبر, عبر عنك الحكيم العليم بن عم خليفه الوردقات بسناوي الينا يك بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث وامركم الله فوصفه الله تعالى بانه اذى او ازيته يشمل على دوان اداش ابقاعلك ما الى الاولي زماني على لي كل نكر عام نكرات يعني عام اج معرفه بتعامنيه خاصه ما كان ادا يعني همو على الزمان يعني دوانه فزان اخوش يبقى تواه لمستقبل دو ازاب اخوشي او اداه يجي تواه بكرمياتي هذه قلت الاذا يعني همو في بزاء الاذا بوايق نخوشي ابو ادا يعني يرتد لي حكيم يشتمل على مضار كثيرة والله أعلم بها أخوة أيها أعلمت لا أكيد. لا أكلم حديثي صده باستساس عن, عن أبي سعيد الخذية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا عاضت المرأة لم تصلي ولم تصم متفق عليه في حديث أبو سعيد خطير رضا يقول هذا سبيل فرمية كبي يغنبلي خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي أدنابني أقرهات آفتت شي حيضمو خينديت لم تصلي ولن نجناك تصل نجيناك ونبرجنادي أليس لك أنا لابو استفهامك يا لابو تقرير إنما جاء أول الحديث ما يوقف من الحديث أو إليه وزجليه كم تحريم الصلاة على الحائض لنز درزنيه اقل <سؤال> فتحه جائزني يا حرامه لا تريم يفك وعدم صحتها منها لو صلتها ارمي يجدك هي ذني زني وليس عليها قضاء ناب جوارش بناب قضايش قاتها ايام عين ضيا ذكاتي حيضي بعد الظهر فاجل <سؤال> طابوه دو تحريم الصيام على الحائض درزنيه حرام كأثرت بروجبي ولكن تقضي قدر ما أفرطوا أيام عرضها بل أن أولي جانة قصاد كاتوا لا كاتنك بعدي توا قال ابن المنذر والوزير ابن هبيرة والنوبي طبعا ابن هبيرة يقل كان الشيخ بخاري هي عالم الشجبنة والنبيام اللي هو ابن المنذرش أو غنين على التعريف أجمع العلماء على وجود قضاء الصوم على الحائر علماء كان مو والبوازي بيانزانيه كآفتت روجي كان بروجي بيته لو كانت كفاق قبتوه وسقوط قرض الصلاة عنها وظلان نعجب كاملي لسمنا منه في أيام حيضها لكاته توجي حيض هو لما في البخاري ومسلم مسلم لمن أويت لكاتي لا لو انا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة دا عاجله بالميرا زي قال يا سيدي كيمه فمان ما بيتكاء كروجكان بقريناوا بلان فرمان ما بيركاء كروج بي يشكان, يشكان قال العلماء والفرق بينهما أن الصلاة تتكرر فرق بلا ويا يوجدان دواردتا فلم يجب قضاءها للحرج توامن يجيب تحضروا اي حجزات يجيب نش او يوجد باركه او قرصا سري اسلامي دمشق ما اتيا هو الصوم والله اعلم فايضيق الحال ض من عبادات ا حائض ذا يذني عند منعها من دخول المسجد زايديه يستنس قوت لا وحل المسجد لحائض ولا جنب المسجد مسجد يحال الله كم كتوشي حيض ولو دو اخرج أبو داود دوم الولى يصح أن تطوفة لحديث طواف زائدين الطواف زايدة شو لي مثلاً أو المقابلة زايدة شو الطوابع بالبيتي نيشي. نيشي. بس هي لو هي دقة لزايد ولا كذا منع هذه القرآن منع كليا كقرآن بخيني. لمرتي لحديث ابن عمر ولا تقرأ الحائض ولا يجون شيئا من القرآن قن أوي تشي حائض بيان زلمة دنيا قرآن ناخيته بلام بشتة دمشاي دمشقي دس ليداني جائزنيا بلام أوعاد أو خيده يبغوا لك يان مندارك دس وركايله بودا يان مير ذكي وركايله دا درسه تعالوا لا تبس المصافو اللي حديث نبيه ده القرآن شبه اللي حديث عمر بن حزم ولا يمس المصحف إلا طاهر كذب القرآن إذا إلا طاهر عند الزنجي فا إذا بيان قول من جوز قراءة القرآن يومس للحايد للتعلن والتعليم لي رجعنا دروكتنا وياي قولي أو كساني كوا من جوز قراءة القرآن إذا أذكى بقرأ القرآن بخير له و ياندرس لي بدري للحايضي لما هو حايط للتعل للتعلم لو يربون والتعليم في أركيدن فيربونوا في أركيدن في باب المالكية الصحيح عندهم مالكية كان لقول صحيح كذا قال صحيحني قالوا شيء ليش عنها إلى الجوانز مس المصحف للحايض وقراءة القرآن في حال التعلم والتعليم لا تندروس دا أفترت تصد القرآن بدأ يا قران بين لكاتي فيربونو فيركلدن وله وله في ذلك ادله وبهذا القول تيسير على المتعلمات والمعلمات في مدارس تحفيظ القران اوجد سانكالك الامه المسلمين تحفيظ القران كسبكا لوقتناي لو اوبن وحتى لا ينسى القرآن الكريم ممن حقضته منهم تدعي حظه القرآن القرآن كي نبيل نكا أو حظه الناس أسيلي نكا سبق بقمرت فرصة لا تقول نسيت القرآن كيت كيت بل قولوا نسيتوا من القرآن لبيل قرآن سألنا نزمان بس من القرآن لبيل خون بردواء وخاصة أيام النفاس ومن يطول حيضها ينبو عن النفاس كي تسر يا من يطول حين واديني حين ذكيا زهرة. وهذا مذهب البخاري والضبوري وابن المنذر وداود والشعبي داوود الظاهري القذى والشعبي ومذهب الشعبي القديم والرواية عن أحمد وقد أخذ بهذا القول كثير من علماء العصر. تونذير كاناوي فرموا إلى يكشفنا كمشاع. أما قولي باسكن أما بلما لا بلما بل ما عدا لدزديدانين لا. لدزديدانين بل قول راجح بين علماء المعاصرين والقديم لا قولي قولين متفق لو هو ده بل في, في يفير يفير عائشة عن رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سلفا حفوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل دا عايشة رصا يقولها لما جئنا سيفا شفينك كدروي دا يتن قيش ما وشفيني دوش حيضم في أقبل فرمية عليه افعلي ما يفعل الحاج هموش نكوك حادي ديك إلا يكشري مكا غير ألاف طبيب البيت نابي طوافك حتى أفعلم بيواء حتى يبدو دفقون عليها سالف أودسيا دفر ميزة إسم لا العالمي والتأنيث واد يبعد عن حد الحرم من جهة التنعيم بنوع بعشر كيلو مساعد التنعيم مزقود دي عايشي كابيدين تنعيم لو زيخ بغم بكابيجة جو كاباك بوه قوتيلي برو بشو كايوجد هذا داير لينا مزال كيتنعيم دازات كيلومتر لتنعيم دولا لو ألم لاون دي تو جو كتو جو ككرا وا لا درشت ناي انا السريف ملي خسريفو ناي لينا تنعيم وعن مكة المسجد الحرام بنعمته بعدت 10 كيلومتر اول تنعيم داز كيلومتر بلا لا حرام هذا شيء قامت تدوره يمر به طريق مكة المدينة ريم مكان مديني هسه فهو بين مكة وبين وادي الجموم مر الظهراني بذكوتة أوره وهو ما يعرف الآن بالنوارية يعني تعرف ذكوتة؟ نوارية حفظ بكسر الحاء لأنه إذا أُسند الماضي الأجوف حفظ بأجنة القواعد الكلامية ااا غير ان لا تطوفي بنصب غير وألا بتجريد ألا غير بمعنى سوى ما يخذ من الحديث كانت يا كم كانت عائشة محرمة بالعمرة متمتعة بها الى الحج داعشنا زي خوالي سبي كيحراني واستأبوا أما سينو عمانة قيران مانة أوتيش مانة ليكذيت بتصب استأبوي ب بكم تعب سيد بعمرة متمتعة بها عندما تروح إلى الحج، وذلك في حجة الوداع، لحجة وداع، فأصابها الحيض توجي حيض مول السلف، وهذا يبعدوك أو يك هرتشي يوم تردو على الطريق إلى مكة، فأدخلت, فأدخلت حجها في عمر على عمرتها، ليه قالها وقيران لي، بهذا أنا مو بندعاء بس يعني ببي أمريخو وقيران، كرنا ويا يق عمرة ذكرت، الأخير كنيه لبهرد شيء، بنادي هرد درسته. بلکه آنها این دیگه یکن ز اعمالی دکاتن دعای آخری یکن ما از این سینه می‌نیم. اونا مجبوری شما نه، لبیدات یک تأخیری که عملی دکاتن، طاقی یعنی عمل تاکست، حتی از نمی‌نه چقدر روش، آماده روزه‌ای مانگه که او کمکس پیدا کردی. كم قسمين كلامه وليت نقيها 18 رجلا أو يطيب مكة، ده زاديت كأمبراي بس لا، ده بنيه وشيت أشتاء قلبي هو ده قلبي راسي، زاد، الله الله تعالى. تو، دوم، فأدخلت حجها. على عمرك يقول وصارت قارنة أبو لأنها لم تتمكن من طواف العمرة شو طواف والتحلل منها لي من أجل حيضتها لا لب جواز إتيان الحيض بجميع شعائر الحج درس أفلت الكتوش حيض هو كان حزقك إلا طواف النبي من الوقوف بعرفة صل والنبي ما هذا المسلم ورمي رمي الجماعي برده هذا المسلم هو مسلم ومن اجل ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ذلك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك إيه في إيش بقولي والله بقولي شو أكيد في بي. إيش أوه هنا كرديبي سيدرينا نأطالين توافقين كاتم غير كات تواف بينا كرديبي نألا يصير طبيعي طبيعي دو یز نکه وانو نکه.البته انتهاگری خویی کرد و سوال ما روی لگاب نمی‌پزی خویی که ما کنده کاتو خلاص. آدمی نیا خلاصیش که دامیه. یعنی بزرگ مرکیده، یعنی بزرگ اول که طلاف کرد دامیه. طلاف و سفاف رو آو پز کرک نوا. حالا جد احراش کسی بیان؟ نه او وقتی او وقتی احراش میخوید برد، خلاص. سواره آوید که دیگر روشن روش. احراش تو وقتی. وقتی پاگویی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 سلام تحريم الطواف على الحائر زايدني طواف كي حائر طواف كار لبرج اللي بقوله مخابير يسنيشة وعاد مصحتي إن شاء الله يكديشة قبولني الاحترام وتعظيمه وأن لا يأتي المسلم إلا على أحسن هيئة وأتم طهارة درياتوا احترام الرجالاني بيت بجري وببجبريب زاني وأن لا يأتي المسلم المسلم الناس لا إلا على أحسن هيئة زوانتين هيئة هبيت واتم طهر فجانب باقي اخواي قلت لهم يا بني ادم خذوا عند كل مسجد كوادر زينه جوانتين زينه اي خيبك وكان العرب وكانت العرب حتى في الجاهليه تعظم ولا تطوفوا به في ثيابها التي اصطلى الله فيه وانما يستعيرون ثياب قريش يطوفون بها فاذا لم يجدوا طافوا حتى بسق مبرودي لي أناك، لأنك دم شمك ما بدرستك حتى باش. بعدين عندك نه، عندك كي أور نقدر يعني حتى لو وقت جاهي نتىش هالأمور نبوا. السلام عليكم. بعدين. حديث سط بسشش. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من إمرأته ويحائز؟ فقال ما فوق الإزاب ما هو بضاد وضعته. يك. أخرى جهود وضعفه العلماني في ضائم الجامع الصغير لانفردات الحديد وهي جملة حالية حائض لم يقل حائضة لعالم الاتباس لضيبات المذكر والمؤنث بيستو ماكر ما فوق الإزار كده ما فوق الإزار تحت الإزار يششنين بالجري لعليه عنوما غالباً لسره إسفالي لك خواري لك ها بيعوقع بيعشت بيبو عدل عورة نبيتن يحيط بنصف الأسفلين يلمدد ويذكر ويؤنث وما فوق معقد الإزاري هو النصف الأعلى من البدن ما يوقع الدنيا الحليف هو المدعي وزجيلة جواز مباشرة الحائضي بما فوق الإزار دلوس مباشرة الحائضي بما فوق الإزار لو يقول أي ايه أو فاستمارة دلوس مباشرة النهي عن جماعها فهو محرم بس دلوس مباشرة الحائضي كزماعي لقلبك لقوله تعالى فاعتزل النساء في المحير سيئم أمر الحائضي بالاتزار أو لبس السروال عند إرادته مباشرة فيها، ده بي أو بجتماعرك يان سروالك سروال، هم أشترى شخوار بدل قدر السروال، بزامة شروال بدربي هم وين بدل قدر خواري يعني خواري ما بكثر، لا يدل على تحريم مباشرة المرأة فيما بين السرة والركبة. لأن هذا هو مكان الإزار المنهي عن قربه. تعال نركب بس هو شو مكان قاضية ويا؟ لون يزيش مكانه قاضينه يدش الاجتماع نادي. بس هو ده. بلى ما هي كقاضينه يدش هي تجلس نيا. لا دعاء دفعميتهم لأن هذا هو مكان الإزار المنهي عن قربه. ولكن الحديث معارض بالآية الكريمة. حديثه كمعارض الآية تكذب ميتهم. فأتزل النساء في المعي بالحديث وبلا حديث صحيح. وهو قوله يصنع كل شيء إلا النكاح. هم شو فالراجح جواز المباشر في المقاصد بكل بدنية عدل فارجيب وآخر فالمودة لكتاب الطهارة ما مستياني برز برمز وبهزة وبحز صتو بيشطح وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفاساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوماً والرواة الخمسة إلا النسائي واللاجبي بلون وفي لفظ ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصحول الحاكم طبعا درزيح الليثكي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه واحمد والحاكم وصحول الباني بصحيح أبو داود صحيح وفي لفظ ولم يأمرها النبي بقضاء صلاه النفاس وصحول الحاكم المفردات الحديث النفاس قال ابن الفالس بازن ومنه والنفاس ولادة المرأة كهذا ولاد نفاسية يعني كاتك من دال من دال الجبي قال النووي المشهور في اللغة النفيسات وأما الولادة فيقالو نفيسات كهذا ليقول نفيسات لنبرق بها لجروي نفيسات وكسر الباء معناه حرفه قوتي نفيسات تبص نفي يعني توش حيض ونفي سد بفتح. أقول يعني نن يعني من دار بفتح أو بقية أو أي معناها. <تصفيق> <تصفيق> بلى. لو مشهور لل للغة. يعني يعني حيض حيض يعني يقول نبسة نبسة نبسة ولادة نبسة حاضية. وقال في شرح الإقناع دم النباسي هو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله. بريطيا خواني خواني نباسيه أو خوانيه أو باش الذي كا لمدة حملك كدا إنه دمينته لما حملك دمينته حتى دايتين وقال الطبيب محمد البار دم النفس يعرّف بالطب كل الزاندري بطب الزاندري الدم الذي يخرج بعد الولادة فج من دمود يا ويستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة اسابيع وقد تطول إلى أربعين يوما ذال ويكون في الايام الاربعه الاولى قانيا غليظا بدايه ذرق ورسلي ومحتويا على دم مجمد ثم يخف تدريجيا كما ثم يصير بني اللون مختلطا بماده مخاطية وأخيراً تظهر القصه أو زعاقية تروح أسرع إذا هينا مني. وقد تتوقف لفرزات الدموية ثم يعود إلى الظهور إلى ظهوره. هذا هي فرزات بعد أن يغريك إذا كنتم جادي ذلك نتيجة لوجود بقايا ولو بسيطة من المشيمة الرحم. تقعد. يقال قعد يقعد قعودا أي تمسك وكف عن العبارة التي لا طار الصلاة. تقعد دال نشلبو أون ما يخبط من الحديث. يكام النفاس دم يرخيه الرحم مع الولادة او خيانا يكوى الرحم ديدا بهاش ولاده يعني لجل ولاده لجل من دالبون دا دوم النفاسة وإحكامها هي أحكام الحائظ فيما يجب ويحرم ويكره ويباح النفاس هم أحكام الحائظة هي سفاقينيها تسعى ما لا يباس كانت لك شمان كمية تجلس النفاسة واربعين يوما او يدوش نفاسة دا روش داد دا النشي تكبوا نفسها عما يفعله الطاهرات أواني فتترك الصلاة ونحوها يعني, يعني وذلك من عين وضعها ما تبير في غلق الإنسان قالت المدي أجمع أهل العلم على أن تدع الصلاة بأي يومٍ ولما كانوا اللي علم دلهم اسمع إلى سركواتيا النبي واضح إنه يشبين يسرّوش إلا أن ترى الطهارة قبله بدختسيل وتوصلين جاء بسير روش يشبين دروسه بلام لا يهموا إمام كانوا إلا دو إمام نبي إمام الشافعية خش كذا دروس تعيش روشش بالروح وقال ابن رشد وغيره ابتداء النباز من خروج بعض الولد ل لكاتي درس بني هندق لمداركيا لو دريت الرش دم شاي بالذكران نقطة جدود ميتانو باسكم آخر كيمر نقطة نافت هذا دريت رشكم آه لو الله عليه وسلم اگر يان شو روح نیزین آقا من داموا آویک دو لطفا دو روزی هنده بین سیمانی سطوحی زروشه نکنید سر سریک سری دو لودی دین آپاریکت نقطه دوم هر کار تکسونر که نیاوره سونر دزانیتیس میشه سونر آویک که با است کنی حتی و کرویه که دوباره سری دو روزه هر سال دیگه است کابلاتی دکسونری آفرسویک سونری گویی آلاپ زان زگ میزیم گویی دوای که ما دالیم و دوکریم وا، دوکر نمی دیزی سونر، گویی که سیام گویی، کوراکن دنبی دوکت با، سیام گویی، کوراکن دنبی دوکت با، اکسیکتری، دومندال بی نزدیک سونریا و دیازه گویی دیزیا، که وقتی دکه چی فاشتی سرمندی، آوردم، که وقتی بخوی اصل وایت تا اوای که دیت نخیب کرد نزدیک، یلا آن دو وقتی که ما سر دو روش که یا قال شيخ تقي الدين انه لازم ابتداء النفاس من خروج بعض الولد قال شيخ تقي الدين لا حد ليقل النفاس ولا حد ليكثره ولو زاد على 70 والقطع وال40 المنتهى الغالب ظلتني <تصفيق> حدين ظلام اجيش تحتاش بالاستا بل منتهائها غالي غاليه ابل شلت علم كل حائضيه لا تؤمر بقضاء الصلاة فالما نفعل ذلك التي لم تصليها أيام النفاسية كم يجد الكثير لكاته النفاسي وإنما تقضي الصوم الواجب بل كثيرا بل كثيرا نفعل ذلك نبذع المياه فقية عن النفاس نبذع <تصفيق> <فليه؟ تصفيق> نبذع عن كل شيء علمي ديبالي نفاس قال الأطباء بزيشكان قوتيكان دكتور سعيد النفاس هو الفترة التي تلي الولادة نفاس بتلوكاتي كوالدواي من دالبون دي. والتي تؤدي الى عودة الرحم اوشك دبيجة سيقران وي الرحم وجهاز المرأة تناسلي عورتي افرت الى حالته الطبيعية دقريته وصي خوي قبل الولادة بيش من دالبوني وتحتاج هذه العودة الى مدة او قرنوي او بيستي بكاتيكيا لبين شش تا هاشد ليعود الرحم الى عجمه الطبيعي شش تا هاشد يعني دومان دومان يخرج دم النفاس من الرحم خويا بعد الولاده من ويستمر فتره من تصل الى 40 يوما قامت بس والغالب أن المدة هي باستثار يوما بزورش باستثار الروجة وقد يتوقف الدم لفترة ثم يعود إلى الضوور في باورنكة يكثر بساني يكثر الروجة لذلك فهو يتوقف الروجة في يأصمن روض واصمن روض جلس في ذلك نتاجاً لوجود بقايا ولو بسيطاً من شيمة الرحم أو أن الرحم انقلب إلى الخلف بدلاً من وضعه الطبيعي إلى الأمام والفقهاء بعض الناس الفقهاء أو يعرفون النبات بسيط الناس له بأن الدم الرحم على الولادة أو خنيك نقل من داربو ده أوياك فاهتمامهم بهذا الدم الذي أفرزته الرحم كرحم فريدة بينما الأطباء دكتورا كنسلين يركزون على حالة الرحم. أوند أن وصي الرحم جرانيوله حالة صبيي أخوي. فكلا الامرين مرتبطين بالاخر هود العلاقة بينك تلي وهيا. إلى ناحية الصحية لجهاز المرأة تناصلي ورجل الرحم على وجه الخصوص. طب ما او ناحيه أو ناحية دروسية ذكاة نبو عورتي آفلت يعني نبو رعن بتعي بلان بل إن فت سيدي اهتمامه دكا اهتمام اوياسي بوخني كوا ناجم من هداكاتو الروجي من هداكاتو داني قران وغيره والاش اما احكام اشتراقيه فتورد منها فقرات يثبت النفاس بوضع ما تبين فيه خلق الانسان النفاس بويديات دكا مثل كوا خلق الانسان ولا حد يقل النفاس سنوره شنو لبو كميه نلزورش ولا وآلها فما دام الدم موجود فهو نفاصل كاتخوين ديتا نفاصل فإذا انقطع فهو الطهر يعني هو يعني لو هو كويس كحافة اما فكينيه أما تتسريع سحبه كأن الشمس تومض فلقد نرى وقت زعيمه دياله بروي انسخو ما نجم دالتنا بيتن حتى وكبروا من صار رجول رجول موجودا فهو نفاصل فإذا انقطع فهو طهر كوتايبها قطع أبوه طابيته والنفاق كل حيضي فيما يحرم كصلاة والصوم والوضوء في الفرد أن يجعaram ذلك أو بروجبون ونزبون ولا ميردي وفيما يوجب كالغصري وغصري واسد ذلك والكفارة والوضوء فيما يسقط كقضاء الصلاة وفيما يحل كسمتع فيما دون الفرد وفيما دون قضاءه وكالصيام الواجب سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك و دعوانا ان الحمد لله رب العالمين